أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدني، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون،